الكائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر وانهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا المشركين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا oniquba ولو كانوا oniquba من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم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 حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملف السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأغرقين تبعوه في ساعة العشرة. اتبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم. إنه به مرغوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين قلّفوا.